بسم الله قال نريد نصيحة لبعض الشباب جزاهم الله خيرا في رمضان يلتزمون بصلاة الجماعة والقيام وإذا خرج رمضان ورجعوا إلى القاة بل بعضهم قال لي أحيانا نترك بعض الصلوات فما هي نصيحتكم لهم نصيحتنا لهم بما نصح الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأمر له ولأمته والوصية له ولأمته ولقد نعلمه أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فننصحهم الاستمرار على طاعة الله جل وعلا ولا يكون الشخص كالذي قال الله سبحانه وتعالى أو التي قال الله جل وعلا فيها جعلها مضربة مثل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة فلا تنقض غزلك يا عبد الله من بعد قوة، فترجع والعياد بالله تحور بعد كور وبعد طاعة ودواب في طاعة الله سبحانه وتعالى ومشمر في طاعة الله، ثم ترجع للخلف ترجع للقهرة، فتترك ما حصل لك من خير في هذا الشهر المبارك العظيم، فيحصل تقصير في الصلوات ورجوع إلى المعاصي. والأشياء التي تضر بالعبد وترك للمبرات هذا يضر العبد فالذين تواصى به تقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يستمر الشخص على عبادة الله سبحانه وتعالى حتى الموت كما قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت فالعبادة ليست مقصورة على شهر واحد شهر رمضان ينصرم ثم يترك الشخص عبادة الله فإن الله ما خلقك إلا لطاعته وما أناط الخلق إلا لأجل عبادته سبحانه وتعالى أو أناط الخلق بالعبادة خلق العباد قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقنا إلا لعبادته جل وعلا فلا تكون يا عبد الله ممن قال فيهم الغائل صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام فهذا والله نوم الخطأ أن شخص صلي وينثوم لي حاجة في نفسه ثم إذا انقضت حاجته ترك ما هو عليه من الطاعة ومن الخير هذا مه سبيل أهل الخير وأهل الطاعة وأهل الإيمان هذا تجد عن بعض من يرتاب في أمره أما أنت يا عبد الله مسلم ينبغي أن تحافظ على طاعة الله سبحانه وتعالى وتدعى في ذلك حتى تلقى الله جل وعلا أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فالله أوصى نبيه بالصلاة, عيسى بالصلاة والزكاة ما دام حيا فيستمر على هذا الشخص على الصلاة وعلى ما أراد الله من طاعته سبحانه وتعالى حتى يفارق هذه الحياة ويلغى الله سبحانه وتعالى على طاعة وعلى خير وتشفع له طاعاته عند الله سبحانه وتعالى فهذا أمر والله كما قال الأخ يحزن أن أناسا يدعبون في الطاعة ويستمرون على العبادة ثم إذا انصار رمضان انصرمت الطاعة وانتهت الطاعة هذا لا يليق بالمؤمن ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن الله ادخلك المسجد الذي ربما فارقته سنين وشهورا ما تدخله ويسأل الله لك هذا الشهر المبارك دخلت. المسجد وصليت وتركت كثيرا من المعاصم ما كنت تزاوله في غير رمضان هذا تعتبر الله توفيق العبد فعلى العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره أن وفقه للطاعة فلا يخرج من رمضان إلا بخير وباستمرار على هذا الأمر الذي أراده الله منا والناس مساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت فيما يروي عن رب خلقت عبادي حنفا واشتال الشياطين فالشياطين بعدك يا عبد الله إن لم تنتبه لنفسك فالشيطان يجري منك مجرى الدم يستغل غفلاتك ويستغل أيضا ما أنت عليه من البعد عن الله سبحانه وتعالى فيرديك ويبعدك أكثر وأكثر وربما ما يرضى منك المعصية التي هي دون الكفري إن مجيبا له كل ما يطلبه أعجبته ربما يرتقي معك منزلا أعظم من هذا إلى المروق عن دين الله سبحانه وتعالى وترك الصلوات فإن من ترك الصلاة كافر بالله وإذا مات على ترك صلاة فيعتبر كافرا على الصحي الأقوال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المرأي والكفر والشرك ترك الصلاة كان الصحابة لا يرون شيئا تركوا كفر إلى الصلاة فأمر خطير أمر الصلاة ما سلككم في سقر وذكروا من الصلاة قالوا لم نكن من المصلين هذا أول معصي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين هذا الذي جعلنا في جهنم وجعلنا في سقر فمن معاصينا التي جاءت من هذا المكان وجعلتنا من أهل هذا المكان لم نكن من المصلين فيكون الشخص على حذر جدا من ترك الصلاة فهذا أمر خطير يا معشر المسلمين يضر بالشخص قال ابن سعود ما يتخلف عنها إلا منافق هكذا يقول رضي الله تعالى عنه ما يتخلف عنها إلا منافق فترك الصلاة باب ضلال باب ضلال إن الله يقول ابن شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى أي صلاة ولو أنكم صليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم هذا على مستوى الصلاة في البيت يصلي بس في البيت ما هو تارك للصلاة بالكلية يصلي في البيت يقول مسعود إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم فترك الصلاة ضلل بعيد سواء كان الصلاة بالكلية أو صلاة الجماعة فهو ضلال يعتبر بنص هذا الأثر قال إمام يطيل يطيل الغنوت في النوتري والناس يشتكون من ذلك لما في المشق عليهم فهل نؤمن معه بعد دعائه وبعضنا يخرج ثم يوتر لنفسه آخر الليل ينصح هذا الإمام بأن لا يطيل بالناس فليس من السنة إطالة الغنوت إطالة مفرطة فهذا ليس من السنة ومن السنة الاقتصاد في طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا أطال بالقنوط وشق على بعض الناس وأحب الإنفصال ينفصل عنه فقد انفصل ذلك الصحابي عن معاد إذ كان يصلي بالناس هنا والإنفصال عنه وشك ذلك إلى رسول الله ما هو قنوط يصلي صلاة طويلة جميلة بركوع وإلى آخر ذلك وسجود إقامة صلاة مع ذلك شق على بعض الصحابة وخرج وخرج صلى وحده واشتكموا عاذا إذ يطيل بالناس فقام رسول الله خطيبا إن منكم المنفرين وهذا في بدعة هذا في بدعة إطالة القنوت بدعة أنا لا شك أنه بدعة ما فعله رسول الله ولا سيمة إذا صاحبه ذلك التغني الذي لا يصبح إلا في القرآن فإن everytime حث على a det ما حث على التغني بالقنوت التغني بالقنوت من البدعة وإنما يتغني القرآن يحسن الشخص صوته في القرآن وبالقرآن فرسول الله نهى معاذا عن الإطالة في الصلاة ما عن الإطالة في القنوط وهكذا يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة وأنت من ورائك ناس من عام وأنت الطين لهم بالقنوط أطل في الصلاة المشروع في الوتر يعني في قصص صلاة الليل أطل في الصلاة جزاك الله خيرا من هذه السنة من أحب أن يأتي سيأتي المسجد اللي يعني فيه إطالة ومنح ابن اختصر سيدها بمسايدة التي فيها شيء من اختصار والذي يريد سيأتي فإن هذه الصن يشرح فيها إطالة الصلاة فهي ما هي إضاء يعني قصي نافلة فيشرح فيها الإطالة ولكن الرسول ينهى عن المشق على الناس لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك على بسواك السواك تركه ترك الأمر به عليه الصلاة والسلام فهذا يشق على الناس بهذه الإطالة في هذا الغنوط الذي لا يعلم عن الرسول أنه أطاله ولا عن الصحابة فكانوا يدعون ويدعون على الكافرين لكن لا يطلون بهذه الإطالة المفرطة وتجد بعضهم يتأثر بالقنوط ويبكي في القنوط وتمر عليه آيات الوعيد في الصلاة ولا يتأثر ولا يتحرك له ساكن وإذا جاء إمامه المتغني بالقنوط المتكلف في القنوط فإذا به يبكي يبكي من ذلك الترنم من تلك الكلمات والقرآن عظم موعظة ما يؤثر فيهم هذا من الشيطان يتلاعب بكم هذا من الشيطان يتلاعب بكم تبكون في القنوة وتبكون في القرآن لما يمر بكم آيات عظيمة تمر بنا والله تهز القلوب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فما بالنا لا نخشع ما بالنا لا نتأثر بالقرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ما بينهم بين هذا لا إلا أربع سنوات وعاتبهم الله هذا العتاب الشديد بينهم بين سلامهم أربع سنوات وعاتبهم هذا العتاب العظيم ألم يأني للذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وذكر الله القرآن هنا فنحن نسال الله العافية والسلام وننتأثر بما لا يؤثر نتأثر بما لا يؤثر ولا نتأثر بما يؤثر صلى الله عليه وسلم من تلعب الشيطان بنا في هذه الأزمنة ولا كانوا إذا قرى القرآن يتأثرون جدا عمر كان يسمع له نشيج يصلي أبو بكر ما كان يصديع يعني يسمع الناس من شدة بكائه رضي الله تعالى عنه ما يسمع الناس ربما القراءة إذا صلى بهم ونحن الآن بها بهؤلاء الذين هم أدخلوا على دين الله ما أدخلوا من البدع تجد يتغنى ويطيل ما شاء الله العوام يزكون من يزكيك عوام يا مسكين ما شاء الله قنوط طيب هذا قنوط طيب ما شاء الله يطيل ويأتي بألفاظ وما شاء الله صوت جميل في القنوط ما ينفعك هذا هذه بدعة فإياك أن تعمل العمل لأجل العوام إياك أن تعمل العمل لأجل العوام فهو رياء وسمعه ومردود عليك ولا تنتفع به فننصح أئمة المساجد أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يراءوا بأعمالهم ولا يحسنوا أصواتهم من أجل الناس ويبتغي بذلك ثناء الناس فهذا يضر فالصوت الحسن حسن والصوت الحسن أمر مرقب فيه ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت مستمع استمع الله لأحد كما استمع للنبي لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ما أذن الله أي ما استمع الله سبحانه وتعالى كالسماعلي لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فهذا أمر مطلوب التغني بالقرآن والعناية بالقرآن ومن أتاه الله صوتا حسنا هنيئا له الله هنيئا له فإنه سيؤثر دعوى إلى الله ويخلص مع ربه جل وعلا ويدعو الناس بهذا الصوت الجميل بهذا الصوت الحسن يدعوهم إلى الله إلى السنة وإلى البعد عن المعاصي فهذه منه من الله على ذوي الأصوات الحسنة فعليهم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من هذه الأصوات الجميلة بالقرآن وناس أصواتهم جميلة فحسنوا بها الغناء والعياذ بالله وحسنوا بها الزوامل وحسنوا بها الأنشيد وأن تمنى الله عليك بصوت حسن فحسنت به كتاب الله واستداد جمالا وهو جميل ويزداد جمالا بالأصوات الحسنة كلام الله له تأثير بليغ ويؤثر أكثره أكثر إن كان القارئ مجيدا له وكذلك حسن الصوت لا شك أنه يحصل تأثير بليغ بكلام الله جل وعلا فننصحهم أنهم يبتعدوا عن الرياء السمعة وعما يضرهم ما ينفعكم الله فالإطالة إن كانت مفرزاة كإطالة الحرم فهي بدعة فهي بدعة إن كانت الإطالة مفرطة كإطالة أئمة الحرم فهي بدعة لأن هذه عبادة العبادة لا تصرح إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله شرع رسوله وما شرع رسول الله هذه الإطالة وهذا التغني بالغنوط ما شرعه تجدهم يبكون في غاية التأثر عليش يا أخي عليش قرآن ولا التأثر عليش تأثر فذاك المصري يقول غلبتنا يا السديس غلبتنا وراحت صلاة انتهت غلبتنا يا السديس ما مع معك صلاة تكلمت في الصلاة وهم تجد هكذا تتحركونا في الحرم هناك يميل هنا ويميل هنا وغلبتنا يا السديس غلبك ايش مساكين جهال كثير من الناس يحتاجوا ان يتفقهوا بالدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالخيرية مناطها ومعلقة بالفقه في الدين معلقة بالفقه في الدين الخيرية ومما يدل على أن الجهل يعني بل الثناء على هذا المغني ذه الذي تغنى بالقرآن صحيح والله تغنى بالقرآن يتغنى قصي بالغنوط يتغنى به هذا ما يصل على التغني به وهذا من البدع المنكرة التغني بالغنوط غنوت الوتر يا خنثره نثرا له تأثير بنيق خنثره نثرا كما كان رسول الله ينثر الأدعية وما يتغنى بها ولك أسوه في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الناس الآن صارت كثير من عباداتهم تغليد وترغيب للناس فقط من أجل الناس عبادة من أجل الناس ذاك ربما يتصل نريد واحد صوت جميل وصفة فلانية وصفة فلانية إلى آخذ ذلك يا أخي اتقل لا يا أخي ما يليق بك هذا نريد حافظنا القرآن إن كان صوت طيب هذا الذي نريد يعني يؤثر ما في شيء ما في شيء لكن تجعل هذا من أجل العوام من أجل العوام سيصلوا رمضان وينتهبوا عنك وينهم حولك كثير منهم والله ما هم حولك صلي رمضان سيدنا بعند عواتق فلا يكون هم الداعي العوام لا شك أن العوام راس مال الدعات إلى الله سبحانه وتعالى وما أقامت الدعوة إلا من أجل الناس وإدخال الناس في الخير ومن أجل طاعة الله جل وعلا في هؤلاء المساكين لا شك فإن الله شرع الذكر هذا لكن لا يكون العوام يمشون الدعوة ويسيرون الدعوة على ما يريدون وما يشتهون نعطيهم ما يشتهون وما يريدون والذي ما يريدون أنه ما نبغي لا ما هذا هذا ما ينجح الشخص به العوام على العين وعلى الرأس وهذه دعوتهم وهم مطالبون بالإقبال عليها لكن لا يكون هذا الذي أشرق إليه آنفا أننا نعمل لأجل العوام نعمل لأجل الله جل وعلا لا لأجل العوام قال رجل كبير السن يذهب عليه العقل ويأتي فهل يخرج للفدية؟ قلتْ ورَبَّمَنَ العقل الْعَقْلِ أَسْنَاءَ رمضان، فإن كان يأتي العقل يوما كاملا ويذهب عنه يوما مثلا أو بعض اليوم فيصوم في اليوم الذي يأتيه العقل ولا يخرج عنه الفذية وإن كان يأتي بعض اليوم ولا يأتي يوما كاملا فيخرج عنه الفذية وإذا جاء العقل في هذا البعض يكف عن الطعام عن الأكل ويخرج عنه الفذية فإنه مختلف. إن كان العقل يأتيه يوما كاملا يصوم هذا اليوم ولا يخرج عنه فيه فدية وإن كان يأتي بعض اليوم فيخرج عنه الفدية وإذا جاء العقل يمسك فهو مكلف عند إيتيان العقل وإذا ذهب ما هو مكلف قال هل يجوز المعتكف أن يتبع الجنازة لا يمكث في المسجد إلا إذا اشترط عند بعضها العلم وننصفها لا اشترت فإن رسول الله دخل المعتكف ولم يشترت لكن إن اشترط يرجع أنه لا بس إن جاء جنازة سأخرج وأما إنه مشترط فبخروجه للجنازة يذهب عن اعتكافه ويحتاج إلى استئناف لا إلى اتصال إن أراد أن يعود إلى الاعتكاف يستأنف اعتكاف جديدا وهكذا لا يعود مريضا في اعتكافه تيبقى في المعتكف ويعبد الله سبحانه وتعالى حتى تنقضي هذه العشر إن أراد العشر إن أراد بعضها كذلك أيضا يبقى في معتكى في هذا البعض قال سمعنا أن صلاة القيام ستبدأ الساعة الثامنة هل هذا صحيح؟ أنا ما أعلم هذا عند أخينا سليمان هو أعلم بهذا فينظر الوقت المناسب يصلي بالناس شاء الله خير يسأل الله أن يأجر عنه أحب الساعة الثمان ولا بعد الفطور إن شاء الله يستعدون الناس صحيح صلي ركعتين تجلس ماي سر الله تذكر الله صلي ركعتين تجلس ماي سر الله حتى يأتي الوقت حتى يأتي الوقت لكن الوتر يكون بعد صلاة العشاء يبدأ وقت الوتر وقت صلاة الليل بعد صلاة العشاء وإنما هذا مبادٍ مبادٍ وبعد المغرب بعد الفطور وإنما وقته بعد صلاة العشاء فهو على ما يحب والليالي تختلف يالي رمضان ربما يكون في لاوطار يعني الوقت يختلف عن غيرها كما تعلمون وفي 27 ربما يختلف أكثر كل ذلك باب حرص على ما ينفعه قال قراءة القرآن مغير تدبر وتفكر المعاني هل يكتب بكل حرف عشر حسنات يرجى له ذلك فما كل واحد يوفقني التدبر والتفكر فإذا قرأ القرآن واجمع أمره وهو يقرأ على يعني يجمع أمره على القراءة يرجى له الأجر وإن فات شيء من التدبر لبعض الآيات والتفكر في معانيها فهو إن شاء الله على خير بغراءة القرآن وأكمل له أنه يتدبر لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير أفلم يتدبروا القول فالله حث على تدبر القول تدبر القرآن ورسول الله يقول أنزلت علي آيات الليلة ويل لمن قراءها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فهو يحث على التدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى المقرؤة وكذلك أيضا آيات الكونية المرئية طالما هو ناقض الاعتكاف ناقض الاعتكاف الجماع فهذا ينقض الاعتكاف وهكذا الخروج للاعتكاف في الأمور التي لا يصلح الخروج لها وليس من حاجة الإنسان فيخرج أما إن كان من حاجة الإنسان يخرج لقضاء الحاجة فلا بأس بذلك للبول الغائق أو يخرج أيضا كذلك للعلاج يريد التعالج شد عليه المرض اشتد عليه المرض جدا وما استطاع أن يجلس ويذهب ويرجع لا بأس بذلك فإن كان الخروج لأجل حاجته التي نابد منه منها يخرج لا ينقض اعتكافه ولا ينقض هذا الخروج اعتكافه فإن خرج لغير حاجة الإنسان فينتقض اعتكافه وهكذا ينتقض بالكفر بالله فإنه إذا سب الله اعتكافه جل وعلا يكفر بالله وانتقض اعتكافه بعض اعتكافه بالكفر بالله سبحانه وتعالى بعضهم ربما عامي يعتكف فيزعل بعض الناس وتعود السب ودخل غريب فيسب الله ونسى الله العائفية خلاص ما معك اعتكاف عليكم تجدد الإسلام إذا سبيت الله لا يختلف أحد من أهل العلم في القفر أن من سبب الله كافر فبعض ربما اعتادت لسانه على الشر فمجرد ما يأتي واحد استفزه فإذا به يسب فهذه أمور ينتقض بها الاعتكاف الجماع جامع أهله في المعتكف فهذا ينتقض به سواء كان في الليل أو في النهار ينتقض الاعتكاف وإذا كان في النهار نمح الكفر المغلوبة وإذا كان في الليل انتقض اعتكافه فقط وليس ثم كفارة وهكذا ينتقض بالخروج لغير حاجة أو لغير حاجه الإنسان وهكذا ينتقض بالكفر بالله سبحانه وتعالى قال بماذا يستغل المسلم ليلة الغدر؟ يستغلها بطاعة الله على ما تقدم في الخطبة، يستغلها بالقيام وقراءة القرآن والدعاء، والدعاء أمر مهم، حتى قال بعض السلف الدعاء عندي أحب إليه من القيام، الدعاء عندي أحب إليه من القيام، ولا شك لهم حب، والقيام لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغل ليلة القدر في القيام، فهو عظيم القيام. فيستغل في هذا القيام دعاء ذكر قراءة قرآن استغل هذه الليلة العظيمة أو هذه الليلة طيبة ومنها ليلة نذر قال هل يجوز الجمع بين قنوت الوتر وقنوت النازلة في صلاة القيام لا قنوة الوتر فإن صادف نازلة للمسلمين فيدعو الله بالفرج عموما يدخل هذا في هذا يدع الله سبحانه وتعالى بكشف هذه النازل التي نزلت على المسلمين لا مانع من ذلك إن كان الوقت الذي يغنت فيه فيه نازل على المسلمين ما في مانع أنه يدعو بهذا وهذا أن الله يرفع البلاء عن أهل الإسلام ويرفع هم فيه من القرب والشدة والمضايق التي حصلت بهم قال هل في ستة آلاف ريال من الزكاة وكم نصاب المال إذا دار عليه الحول صاب المال على نصاب الذهب 85 جرام واللجنة الدائمة 84 جرام فتذهب تسأل عن 85 جرام هذه كم الآن تباع فإن أخبروك 200 ألف 85 جرام فهذا فيه زكاة هذا المال هذا المال الزكوي إن دار عليه الحول توفر الشرط الآخر صاب بلوغ وكذلك دوران حوله نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة 595 جراما فإذا سألت عن الذهب وقالوا لك 85 بكذا فإنك تخرج من هذا المال وإذا سألت عن الفضة عندك فضة وقالوا لك نصابها صاب 595 جرام من الفضة كذا كذا مثلا 10 ألاف 40 ألفا فتخرج منها مع دوران الحول إن كانت عندك الفضة أو الذهب أو هذه النقود التي تقوم مقام الذهب والفضة فيها زكاة أيضا والذهب لا يشترط فيه أن لا يكون ملبوسا هذا شرط عند بعض الناس الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس فإنه فيه زكاة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم ذهبوا في الضمك نوز والله سبحانه وتعالى يبشرهم بعذاب أنيم غير مستعمل فعلى هذا ينبغي للشخص وأن يحرص على زكاة ماله رجال ونساء ينبغي أن يعملوا بطاعة الله سبحانه وتعالى وإياك والشح بما وجب عليك فهذا شيء واجب عليك تخرجه والله يجعل لك خلفا فيه وشيء جعله الله للفقراء والمساكين فلا تبخل به عليهم وهو ليس لك هو حقهم جعله الله سبحانه وتعالى فيجب عليك إخراجه والله سيجعل لك خلفا لا تظن أنه هذا الذي تفعله أبدا الله ما نقصت صدقة من مال فهي تنمي المال عند الله سبحانه وتعالى قال للجوز صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب على النبي لا تنصت وتسمع الخطيب فإن أجريت الصلاة في قلبك لا بس أما أنك تتلفظ بها والخطيب يخطب له فإنك مأمور بالإنصاب والاستماع والاستفادة من الخطيب فلا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر فيه الخطبة وأما خارج الخطبة فرسول الله يقول البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي وهذا العموم مقيد بما سمعته ففي غير حال الخطبه صل على رسول الله ولا تكن بخيلا في المواضع التي يشرع فيها الصلاة ولا الشخص إذا كان يصلي واحد ذكر رسول الله ما يقال بخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي أنا في صلاة مشغول مشغول ما تصل على النبي شخص يذكر رسول الله رسول الله وأنت تصلي مشغول بصلاة فلا تدخل تحت هذا الحديث وأيضا حال الخطبه لا تدخل تحت هذا الحديث قال عندنا في بلادنا يصلون أول ليل تراويح ثم يصلون في آخر ليل تسع ركعات ما حقم هذا الفعل ننصحهم بالاقتصال على 11 ركعة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتصر على 11 ركعة كما تقول عائشة ننصحهم بهذا فإن زادوا ركعتين خفيفتين فكان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض إحيانا وإن الأصل هو 11 ركعة فهذا الذي نتواصل به الاقتصار على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زادوا على ذلك فلا يصل إلى حد البدعة إن زادوا على 11 ركعة وصلوا أول ليل شيئا من صلاة الليل وصلوا في آخر شيئا من صلاة الليل فرسول الله قد فعل ذلك وصل في أول الليل أربعا أو شيئا من صلاته ثم قام في آخر ليل وصل أربعا أيضا لكن مع الاقتصار على 11 ركعة وإلا هذا من السنة أحيانا نفعله نصلي أول ليل شيء ثم في آخر ليل يقوم أيضا نصلي ما بقي من صلاته وبعض الناس ربما يشدد في هذا الجانب أنكم تقولون لماذا هذه السنة فقط 11 ركعة أنتم تفعلون كما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلون كصلاة هذا مو صحيح والله هذا تعليل من أجله تترك السنة هذا مو صحيح سمعت بعض الناس حفظه الله وهو من علماء المسلمين أنه شد جدا في هذا الباب وأنكم كيف تقتصرون على الله صلكم أن يسع صنم إذا أردتم الاقتصار هذا مو صحيح رسول الله يصلي الفريضة كما تعلم قيامه كرقوعه كقيامه وسجوده كذلك أيضا وتراته كذلك وما نحن ما نفعل هذا ليس معنا أننا نقتصر بصلاة الفريضة ليس ما نحن الحمد لله نقارب ونسدد نريد الوصول إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ربما شيء لا يطاق فإن صلى بالفجر وأهل عمران والنساء في ركعة واحدة وليس معناه أن نترك السنة إذا لم الصح على بعض الأمور أننا نترك السنة من أصلها لأننا مستطعين على بعض الجزئيات التي كان يفعلوا في هذه السنة داخل هذه السنة منين هذا الكلام هذا والله ما صحيح أن يقال هذا الشيء إذا أردتم السنة طبقوها بحدافيرها صلوا 11 عشر ركعة طبقوها الحمد لله فيه تسديد وفي مقاربة في تسديده فيه مغاربة الصحابة من أسعود يقولها من بيام رسول يعني هذا شيء من نحن الذي يفعله رسول الله هم بيام من بيام رسول يخرج من الصلاة وهكذا حذيفة شق عليه ذلك القيام الطويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله حبب إلى نبيه عبادة أكثر وأكثر من غيره وجعلت قرة عينه في الصلاة فضل الله يتيه ما يشاء وكان فضل الله عليه عظيمة لكن نحن مطالبون بالاقتداء والاتساء وبالمقاربة والسداد على ما كان عليه نفسه بما كان عليه رسول الله, صلى الله عليه وسلم. أما نترك السنة لأننا مصطعنا نطبقها تطبيقا كاملا من نهي هذا القاعد موصح هذا الكلام والله موصح حفظا هذه السنة نعمل بها مصطعنا إلى ذلك السبيلة والله يقول ل Rahmen تطبيق السنة فاتقوا الله مصطعنا فاتقو ونحن نتقي الله في تطبيق السنة مصطعنا فلا نترك الـ 11 ركعة من أجل أنه عندنا حصل تقصير في الاتيان بها كما كان يأتي بها رسول الله من أين هذا الكلام والله المستعان والعالم بغي أن يستع صدره يصبر على السائل يصبر على بعض الناس يكون عنده شيء من الجفاء فرسول الله كان يصبر على العراب وتعلمون أحدهم يأتي ويأخذ برداء رسول الله حتى يؤثر في عنقه حتى يؤثر في عنقه رسول الله ينظر إليه هكذا ينظر إليه ولا يفعل شيء معه ثم سبحانه واعطني يا رسول الله من مال من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك لا إله إلا الله وصابر عليه يعرف أنه جاهل يحتاج واحد يعلمه يحتاج واحد ينبهه يصبر عليه وذاك يبول في المسجد والصحابة هموا بأمر يريد يضربوه قال دعوه لا تزرموه ترقوا يبول يكمل ربما لو ذهبنا يتناثر البول هنا وهنا تحصل مفسده أكثر كلما حصلت قليل في المفسده هذا المطلوب. وربما تعظم النصيحة ويدهب البول هنا وهنا إذا قام يتناثر بوله. تركوه لا تزرمه. ما في حد ضربه ولا في حد نهرا. والله ما نهرني ولا كهرني. ما رأيت مثله. ما نهرني ولا كهرني. فما عظم خلقه عليه الصلاة والسلام. ما عظم خلقه وما عظم صبره على السائلين وعلى الذين يفيدون عليه عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم أحر الناس بأنهم يفعلون مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. لا شك أننا يعني ما نستطيع ربما شيء من هذا لكن هذا ينبغي أن يكون وأن يكون يعني يجدر بأهل العلم أن يكون عندهم الصبر على السائلين وعلى غيرهم فلا ينهر ولا شيء إلا إذا رآه يسأل سؤال تعنت فلا باس من زجره لا باس أن يزجر إذا رآه يسأل سؤال متعنت ما يريد الفائدة وإنما يريد يختبره أو يتعنت في أسئلته مثل هذا لا تجيبه وإذا زجرته جيد مثل هذا يزجر لكن من سأل سؤال استرشاد سؤال استعلام يجاب, يجاب وإن كان أنت ما توافقه فيما يريد يجاب